امتغاء الفتنة وامتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرازخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا